الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشيكين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غيروا معجز الله ومشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ بِظَاهِرٍ وَلَمْ يُضَايِقُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فإن أن سرخ الأشهر الحوم فقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصرهم وضعوا دور لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله رب رحيم وإن أحد من المشركين التجارة فأجره حتى يسنع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك لأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يغفروا فيكم إلا ولا ذمة يرغونكم بأفواههم وتأفى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فيهم منهم إلا ولا ذمة وأولئك هم معتدون فإن جابوا وأقوموا فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكذوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في, وطعن في دينكم فقاتلوا أئمة الخفل إنهم لا أيمان لهم هم لا أيمان لهم لعلهم ينتبون ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهنوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتقشونهم فالله أحق أن تقشروا إن كنتم مؤمنين ويشفص ذر قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويترب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسنتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا والله خبير بما تعملون ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم في الكفر siha yeah. كنا باؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وهشيرتكم واموالكم التي ترضونها في تجاره وتجاره, وتجارة تخشون كسبها والمساكن ترضونها احب اليكم احب اليكم من الله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهجل قوما فاسقين لقد نصر الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم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 عَالِمُونَ حَكِيمٌ قَائِلُ الَّذِينَ لَا يُنْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُحَلِّلُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب حتى يَاهِذُونَ قَطْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَابِرٍ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يَؤْذَكُونَ لقوا ما كنتم تكملون إن عدة الشهور عنات الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله اثنى شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء يا نتوره في الكفر يضل به الذين كفروا يحيلونه ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله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 إلا أَنْصَرَهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وسقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبهوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره اللههم بعاصيهم فثبطهم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 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ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 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إننا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد بَعْدَ بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقفضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 فصدقا هند ولنكونا من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقدهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون لَم يعلمنوا أن الله يَعلمم صِرهُم وَلَجوهُم وأأََّ اللهه عَ مُ الغُيوبَ الذيذين يَلْمجونَ المَُّ وَعينَ منِ المُؤمنينَ في الصدقاتِ والَّذينَ لا يجدونَ إللاا جهدهَهم فَيَسْخَرونَ مِهُ سَخِر اللههُ مِهُم وَلَهُم عذااب أَليم.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 فما أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَا تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أول مرة مَعَ الْخَالِفِينَ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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالث وطبع على قلوبهم فهم لا يفطهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهزوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المصلحون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 ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبهوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنَ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ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 قل من أموالهم صدقة تطهرهم بِهَا وَصَلِّ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل عَن عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب وَقُلِ عََّلوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عَملَكُمْ وَرسُول والهُؤمنِنون وَسَتُ رَدّون إ عَنِ وَيِذِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَِّركُم بِنَا كُنتُم تََّلون وَآخَرونَ مُرجَونَ لِأَنْرِ اللههِ إِا يُعَذبهُم وَإَِّ يتوب عَلَم واللهَّهُ عَليمٌ حَكِيم.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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ؤلهم الجنة يقاتلون في سبيل الله سيغسلون ويكتبون وعذل عليه حقا في التراث الي تنير القرآن ومن اوفى بعهده من الله شغوا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوضى لقربانهم بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان التغسام إبراهيم الأبي إلا عن نوعبة وعبها إياه فلما تبين له عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ الرَّحِيمِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الْمُدْنَى كَلَّفُوهُ حَتَّى إِذَا مَا قُضِيَ عَلَيْهِمْ قَاضُوا بِمَا رَحْمَتُهُ وَمَا قَطَعَ عَلَيْهِمْ أَمْرُ قُشُهُمْ وَوَنُوا في سبيل الله ولا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفقوا كأكسة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ليتفقه وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة ألسين هم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراث من أحد إنهم صرفوا صرفا ما صرف الله قلوبهم بأنحهم قول ما يفطهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عديد عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي اللهم